ألم ت ر َ إلى الذين َ بدلوا ََّ نعمة َ الله ِ كفروا ُ وأحلوا ََ قومهم ََُْ دار البوار جهنم ََ م َ يصلونها َََْ و َ ب ْ س القرار وجعلوا َ لله أنداد َ ليضلوا عن َْ سبيل قلت متعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيم و الصلاة و ي ن ف ق و و ي ن ف ق و مما رزقناهم سر ا وعلانية من قبل أي يأتي يوم ا ل ب َ ي ع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما. من السماء ماءً فأخرج به من الثمار ر رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داي بين سخر لكم الليل والنهار، و آ ت ا ك م من كل ما سألتمه، وإن تعود نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر. ا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 فَمَنْتَبِعَنِ ي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْعَصَانِ ي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ّ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِرَعٍ ي عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم.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 باغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.